Maka dengan demikian kita membaca surah yasin kepada yang boleh membaca yang kadar boleh membaca jangan numpat sebab ibu ibu ada yang kadar boleh membaca yasin kalau laki laki hendak naik ke bulan tapi kalau bini bini didatangi oleh bulanan. غطا منان غسان kenapa 4 3 2 1 ayo baca ya sin dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim إن كنا <تصفيق> <لأسوار المشتغيل تصفيق> تعالى من المستقيمين على صراط المستقيم تنزلا من جبران من دون رحمن أن مرأى أنهم عاقلون لقد حقا القول على الحق أن يؤمنون إن يعلم في أعرقيم أوراق غير طالعة ومحم يعلم بين وَسَاوَاهُمْ عَلَيْنَا أَن لَّقَوْا أَمْ لَن نُّؤْمِنَ إِنَّمَا, إنما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُهُ كِتَابًا فَقُمْ لَنَا مِن سُجَدِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ sayyid ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Ya Rasulullah, ayahilah orang yang جاملين. إني عصر النيد لما في شغل الفائدون. قم وعزل الان يوبها لها العرارة الممتفون. دوتنا قادمه لما يدعو. سلام اغلام الرب الرهون. فانتاز الام الى المنيون. دمعه النيان يالا يبعو الشيطان اولاكم عنده مريد. فنحملوني لنا كثير افرام باكن وتراحلون. عامين لأنم الذي كنتم دعالون. يصروا هل يمكن الْيَوْمَ اليوم عَلَى عني ادوارين وتقلمنا يلي وتشهد عرض لما دعنا يسيرون. ولو ما شاءه طمسنا علي احملين بس الحصرات بعمل ما يسيرون. ولو ما شاءه ما سخنهم على ما كانت اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَلَهُمْ كِتَابٌ فِي عِزٍّ وَمَشَارِقَ أَلَا يَشْرُونَ وَالتَّفَادُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَدَاءَ يَحُ مِن قَوْلِهِم إِنَّا لَنَحْنُ وَيَزْرَعُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ عمد عمد فَإِذَا لَقِيتُمُ الْمُؤْمِنِينَ مُنُّوا وَبَرِّدُوا النَّارَ وَمَسْخًا قَانِتًا أَيُّ نِعْمَةٍ رَأَيْتُمْ وَيَرَوْنَ قُلْ رَبِّي الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَيُقَدِّرُ الْأَجَلَ وَيَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ ۖ أَلَا لَزَعْنَاكُمْ مَّا يَخْضَعُونَ رَضِيًّا أَن تَمْنُوا تُقِذُّ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرًا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ الله إنما أمره إذا أراد شيئاً يأخذ ويكون ويأخذ فأسرها لله إذنني ولا أخذهم شيئاً وإلهي قرنعه